والله الذي في دوامه يصب على رصاص يثكت سبحان الله هؤلاء أنا أشك في, في صدقنيتهم نعم أنا أشك في صدقنيتهم هل جاء في الشرع شروط الصلاه كذا واركان الصلاه كذا ووجبه الصلاه كذا شروط الحج كذا ووجبه كذا هذا ما جاء في السنه لكن علم هذا بالتتبع كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناه لا تخف عن هذا التوحيد بالتتبع وجدناه لا تخف عن يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف الشارع يطلق الشرع احيانا يكون فيه التقسيم وأحياناً لا يكون في التقسيم وحتى في الأمور الكونية احيانا تأتي مطلقة وأحياناً مقصرة، فمنهم شقي وسعيد فمنكم كافر ومنكم مؤمن واحيانا لا أجدني قصيراً، فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص فتتناه على قد، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويربطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا ما نعمل، أما والله لو كان بي يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعر الآن الصبات إلى أربعين صفة وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا ويتضمن هذا التقسيم ابطال الصفات هذا نرده لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ رسام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص إن ما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على العلم ما أعطيها السبق ولا ما سبق يعني ما تبعد هذا والشيء وانا طريقة الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به ما دام الإنسان مقتنع بدلات كتاب والسنة في الشيء ما حاجره يطلب يطلبه نعم الله قد ينبغي إنه لغيره أنه ليس على سبق الله أنه ليس الله إلا ما سبقه أو إلا ما سبقه هذا عالم السنة نعم هنا كاما تعرف الطالب عن الصغر عن بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها أنه لم يقل هل له اللي سنة أصدر إذا عرضت لك صفة وأنت ماتت هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا لا لا تثبتها إطلاقا لا. لا أصدر السؤال عنها ما يخالب تسأل أنها عالم هل ثبت بالسنة لا بأس هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة مسبعة الله ولا يدري هل جاءت في الكتاب والسنه أو لا فهو اولا من جاءت العقيده لا اعتقدها لان الاصل ان الصفات توقيفيه وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب ان نكف عنها ولا مانع من ان يسال عالما يظن ان عنده علما منها لا مانع سؤال عنهم جاهز بيسأل لكن كون نتعمق ونتنطع في صفه جاءت مطلقه عن الشر نروح ننقطب وننقش هذا هو الذي ال... كرهه السلام هنا نعم اللي يحصل الامام نفس ها اللي يحصل الامام هو التصيق التصيق لما سوا هذا تحصل بما جرى انا انا قلت نعم ابدا لا يكذب اكثر من هذا خصوصا بمسحه الصفات لان مسحه الصفات امور غيبيه ما للعقل فيها مدخل ما يمكن انسان يقيس فاذا ما في مدخل للعقل اضطف عليه كل ما قد جاء في الدليل فثابت إن من غير ما تعطيه من غير ما تنفي نعم، ما مراده بالدليل هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب أجمع طيب. حل العقل في هذا مجال تكميل ليس العقل في المجال إلا مجلة تريب طيب آه. تلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإيمان آرس بالتفصيل على سبيل الجمال أو التفصيل. يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الاجمال يعني ثبت التفصيل. لكن العقل ما يدل على صفات صفات الكمال لله على سبيل الجمال. يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن يقول <تصفيق> ذي للعقل أي يقول ذي للأسراد كمان الله تعالى أي إذا كنت تصيب هذا ذي العقلي على ثبوت الكمان لله إجمالا هذا ثابت ما في إشكال طيب من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب على شاعر, أنا شاعر. بل كل المعطل كل المعطل قدم العقل على السمع. طيب ما هي قاعدتهم قاعده ان المعلومات العقل نعم نعم. السنة. نعم وما نفا العقل نفوه ولو جاءت كتب السنه باكبار احسنت وما لم وما لم تنفي كتب السنه لقتليه على لم ينفي العقل على نفيه على نفيه وبعضهم توقف فيه اما اثباتا فرائيته هذه قائدتهم ما دل العقل على الثلاثة يأتفتوه مطلقا وما دل على نفيه نفوه مطلقا وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقفة طيب المؤلم رحمه الله قال سائر الصفات والعفال قديمة لله هل كلامه هنا على إجماله حق دي الله جيت على إن لأن استفاضتنا قصيرة لا الصفات أما استفادة خضرية والذاتية هو على كما قال نعم وأما استفادة فعريضة فإنها من ناحية من ناحية جس نعم هي قديمة، أما من ناحية نوعها وأحاديتها حد أستنت تمام إذا كلامه فيه إجمال ولا لا صح كذا طيب ماذا يعني ماذا يعني بالقديم أو ما ما معنى القديم عند الفلاسفة المتكلمين نعم الازلي الذي لا أول له خلاف لما تقتباه اللغة العربية هل الوجه نسبة لله الوجه من فات الا. المعنوية أو الخبرية. خبرية. خبرية. أحسنتم. ما دليله؟ لأن صفة الخبر. ما هو؟ <تصفيق> لأن جاء في الآيات. أين أين هو؟ <تصفيق> إلّا القراءة. ولا سوف هذا ايضا أيضا آية أصح من هذا ولا فيها استثناء كل من عليها فان ويتقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تمام لو قال لك قائل أنت اذا أثبت لله وجه حقيقة أثبتت مماثلته للمخلوقين وقد قال الله تعالى ليس كمثل شيء ماذا تقول لكنه سيقول لك هل هو حقيقي ولا غير حقيقي اذن مثلتها في المخلوقات لان المخلوقات لها وجوه نعم أيه. أحسن. اذن نقول لهذا الرجل هل تثبت لله ذاتا سيقول نعم اذن نقول هل تثبت ذوات المخلوقين سيقول لا إذن أثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين ونقول هل تثبت له وجودا سيقول نعم يشبه وجود المخلوقين لا إذن أثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين زين المؤلف رحمه الله يقول لكن بلا كيف ما مراده بقول بلا كيف لا, لا لا نسأل عن كيفية يعني. لا لا نسأل عن كيفية لا يقول هابتة بلا كيف مع قلبي لا سؤال بلا كيف ما نسأل عن سبحان الله هذا نتقول في الأول أقول هذا سؤال لا هذا كلام الأخر بلا تمثيل بلا تمثيل خطأ. بلا تكيف صح بلا تكيف يعني ما نقول إن لله وجها كيفية وكذا وكذا هذا ما نقول بلا كيف أما السؤال فهو غير, غير التكيف السؤال أن يسأل سائد يقول كيف وجه الله يقول هذا لا يجب السؤال عنه لأن السؤال عنه بدعة واضح؟ طيب لو دع و ادعى ان السلف لما قالوا بلا كيف ارادوا بلا كيفية ليس صحيح ليس صحيح كيف لان كل شيء موجود لا بد له من كيفية احسنت يقول لان في كيفية عسب الاطلاق نفر لنوجود الكل موجود لا بد له من من كيفية تمام يشارك الدرس القادم درس جديد مرها يا حتى امتحاناتك يسحى تمرها كين نسوستوا ما ها نعم ما كان غير تغيير وغير كثير بس الاول شرحنا فمرها كما اردت الذكر من غير تاويل وغير فكر طيب قال ويستحيل الجهل والعدس يستحيل الاستحاله معناه التعذر وعدم الامكان الجهل على من الجهل على الله ودليل استحالته اثري ونظري اما الاثري ففي قوله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصل من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. والنصوص بهذا كثيره انه يستحيل الجهل لان الاخبار بهذه بهذا النوع اي او على ان على هذا الوجه يدل على عموم احاطه علم الله عز وجل بكل شيء واذا احاط بكل شيء استحال الجهل واما النقي فلان الجهل صفه نقص حتى ان الانسان يعير به فيقال يا جاهل أو يقال فلان جاهل واذا كان صفة نقص فإن الله تع... فإنه ينزه عنه الخالق الخالق لا يمكن أن يتصف بنقص اطلاقا وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لم تعبد؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء إذن هذا وجه استحالته نظرية مش تقول وجه الاستحالة نظريا أعيد من نقص أين نعم والله منزه النقص ودليله أن إبراهيم قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤني عنك شيء طيب إذا استحال الجهل، فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد مر علينا أنه لا يوجد لا يوجد في صفات الله في صفة الله صفة سلبية محضة، فلا بد أن تكون متضمنه لكمال ضدها، فإذا استحال الجهل صار كمال العلم إيش؟ واجبا ولهذا يجب أن يكون الله مستصفا بكمال العلم طيب الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا وكلاهما مستحيل فما كان سابقا للعلم فهو جهل وما كان لاحقا لهم فهو نسيان وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل قال موسى لفرعون حين قال ما بال القرون الاولى قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الثاني مما يستحيل العجز وهذا ايضا مستحيل لدلاله السم ودلاله العقل اما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ما كان الله ليعجزه من شيء ومثل هذا النفي انما يصاغ فيما كان ممتنعا غايه الامتناع كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بقلب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما أشبه ذلك إذن ما كان الله ليعجزه هذا نفي يدل على امتناع المنفي انتفاعا مطلقا بكل حال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وقال تعالى ام حسب الذين يعملون السجئات اي يسبقون ساء ما يحكمون وقال تعالى وما انتم بمعجزين والايات في هذا المعنى كثيره هذا دليل سمعي على ايش على استحاله العجز اما الدليل العقلي على استحاله العجز فهو ان العجز صفه نقص والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص فيجب ان ينزه عن العجز يجب ان ينزه عن العجز وما كان الله ليعجزه من, من شيء في السماوات ولا في الارض طيب اذا العجز مستحيل سمعا وعقلا طيب اذا استحال العجز. العجز ما الذي يجب تجب القدره سمعا وعقله. أما السمع، فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير. ومنها هذه الآية: ثم قال وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض قال إنه كان عليما قديرا. وأما العقل، فقرر دلالته على ذلك أهل العلم. في قولهم إن الخلق يدل على على الخالق وعلى القدرة ايضا لأنه لا يمكن ان يوجد خلق إلا بقدرة لا يوجد شيء أو لا يوجد خلق إلا بقدرة عليه. في إثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل طيب فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة قال كما قد استحال الموت حقا أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا أما استحادته سمعا فقد قال الله تعالى كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله لا تأطله سنة ولا نوم فإن النوم هو الميتة الصغرى أما عقلا فلان الموت لا يلحق الا الناقص الناقص اي ناقص الحياه لان الموت لا شك انه فقد الحياه صفة كمال الكمال فاذا فقدت زال الكمال والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وقوله حقا مصدر عامله محذوف تقيه أحق ذلك حقا يعني اثبته اثبات لا شك فيه وقوله والعمى العمى هو ضد البصر فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل أما السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبوحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص ناقص والنقص منزعه عن منزع من الله عز وجل ولهذا قال ابراهيم يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال المؤلف قائد حام مطرده فقال فكل نقص قد تعالى الله عنه كل نقص على سبيل العموم فان الله تعالى قد تعالى عنه سواء كانت هذه الصفه نقصا في ذاتها او كان النقص في كمال تصف به مثال الصفه التي هي نقص في كمالها كالعمه والجهل المطلق ومثال النقص في صفه اتصف بها كالعور فالعور ينظر الاعور بعين واحده وتمشي مو لكن هذه الرؤية ناقصة ولا كاملة ناقصة ولهذا يستدل بعض الناس بعض أهل الطيافة يستدلون على أن على أن هذه البهيمة عوراء في الرعي في راعيها الشجرة العورة إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد. لأنها لا ترى الجانب الثاني. فإذا أقبل على على بعير ترعى شجرة ووصل إليها واجد قد أكلت من اليمين، عرف أنها عورة من اليسار. نعم. كذلك ايضا يستدل كل انسان على الاعور إذا اتاه من جهة العورة ما يبصره. ما يفصله ما لأن لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة. فالعور نقص. نقص في كمال ولا فقد كمال نقص في كمال كذلك ايضا القوه لو كان الله ليس فيه قوه اطلاقا لكان هذا نقص فاذا كان فيه قوه ولكنه لا يقوى على بعض الاشياء فهذا نقص في في كمال فالله عز وجل منزه عن الامرين يعني منزح عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية وعن النقص الذي هو نقص في في كماله. طيب مماثله المخلوقين من أي نوع؟ نقص في كماله. لو قال لله أعين أو لله عينان لا تشبه عيني المخلوق هذا نقص في نعم لا. لله عيناني مثل عيني المخلوق لكن هذا نقصا في كمال لله علم مماثل علم مخلوق صار أيضا نقصا في كمال فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص كل نقص سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال فالله سبحانه وتعالى منزه عنه كل نقص قد تعال الله عنه فيا بشرى لمن والاه يا بشرى يا هذه حرف ندى لكن بشرى منادى وهو غير عاقل فكيف يوجه النداء لغير العاقل اختلف النحويون في هذا فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني وإذا هذا هذا او أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق ففي قول الشاعر ألا أيها الصبح طويل ألا ألا أيها الليل أيا ألا أيها الليل الطويل ألا نج بصبح وما أسباح منك بأمثاله هنا خاطب الليل نداء الا أيها الليل والليل لا يعقل قالوا هذا للتمني يعني يتمنى أن الليل ينجلي وما ذلك يقول حتى لو ينجليس فالصبح ليس أمثلا منك وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون هذا للتنبيه لأن ليت حرف لا ينادر فتكون للتنبيه وقال بعضهم إن المنادى محذوف والتقدير يا قومي أو يا ربي ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعله من المكرمين والله أعلم الله تعالى تعالى الله عنه نعم ولا ها <تصفيق> طيب ناعم وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم لأنه لا يكتفى بالطني لا لأنه لا يكتفى بالطني لذي استجاع قول أهل فني وقيل يدفى الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء فجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل أثار بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن من, أن من الصفات المستحيلة على الله عز وجل ولا يمكن أن يوصف بها الجهل، وذكر من ذلك دليلاً عقلياً ودليلاً سمعياً، فما هو الدليل السمعي؟ إن جات. ما على أقصى من يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في ذلك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كذا ولو خفي عليه شيء من في الأرض ولا في السماء لذي من من هذا تكليب هذا الخبر وقت تكليب خبر الأم حاد طيب عقلًا, عقلاً إن نعم ونقص بدليل نعم هذا ذهبي ان لا يسمع ولا طيب يستهيل العز في الدليل السمعي والعقل هم الدليل السمعي تعالى هذا هذا فيه اثبات القدره وانتفاء العز بطريق اللزوم او بطريق المفهوم نريد انتفاء العجز بدليل المطابقه المنطقية لا وما كان الله القران ما يربى المال يا شيخ نعم وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير ام حسب الذين من السيئات يسبقون يسبقونا وامثال ذلك طيب كما قد نعم العجز عقلا ثلاثه جلالته... نعم احسنت كمان طيب يقول كما قد استحال الموت الموت مستحيل يا الله سمعا وعقلا بس نبيه انتفاء الموت لدليل المنطوق هو المفهوم او اللازم ويبقى وجه ربك وكل من عليها فاهم من عليها فاهم ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك أوضع وتوقع على حي <تصفيق> الذي لا يموت ما سيده الله طيب استحالة الموت عقلا الموت صفة نقص لا شيء والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص فلا يمكن أن يموت طيب ايضا العمل يقول مالك كما قد استحال الموت حقا والعمل و لاستحاله العمال دليلان سمعي وعقل أحمد احمد سمعي وجه الدلاله فاذا نفى العورة فالعمى من باب يقول طيب الدليل العقلي أخذ السمنة طيب يا لو كسبوا عنه لو كسبواه الأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه طيب هذا علم بطريقة المفهوم لكن ما ذكره أحمد أوضع وكل هذا كناها أمس العقل السام منزه عن النقص طيب التنزيه الله عن النقص معقول من قوله تعالى ولله المثل الأعلى فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كلما كان نقص نقصا فالله منازهنا عنه لأنه منافل العلوية والله يقول الآلة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قائد قال كل نقص قد تعالى الله عنه وذكرنا ان نقصا قسم الى قسمين خالد في أصل الصفح لا في كمال الصفح طيب مثال النقص الصفح مثل العور والعمى النقص في كمالها <تصفيق> مثلا نقول لله سمع لكن لا اسمع كل شيء لله قوه لكن ليس على كل شيء واضح خلق الله السماوات الله لكن ولكن تعب هذا نقص في الكمال نقص في الكمال طيب وقول فيا بشرى لمن ولاه هذا مجد الدرس فيا بشرى لمن ولاه البشرى بمعنى البشارة وهي الخبر السار فالخبر السار يسمى بشرة وسمى بشرة لأن البشرة تتغير به ولهذا إذا سر الانسان استنعج كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام هنا مر مجزز المفلجي بذيل بن حارثة ووسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أساليل وجهه تفرق نعم فلذلك كل خبر صار يسمى فشرار وقد تطلق البس على الخبر المصير. في بجامع التغير في كل منهما كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وقول لمن وراه أي وراه الله أي صار له وليا نعم وَيَبُشْرَ لِمَنْ كَانَ وَلِيَّا لِلَّهِ سَأْلَى اللَّهِ يَجَانَ وَإِيَاكُمْ مِنْ أَوْلِيَاهِمْ لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله ليس قد عاد الله فقط قد حارب الله قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن آذن الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن وله الله اي صار له وليا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام بالمعنى الخاص لان الله ولي كل شيء ولكن المعنى الخاص لاهل الايمان والتقوى ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات الى ذكر بعض الاحكام في التقليد ومن المعلوم ان ادراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الادله فهذا ما توصل إليه الإنسان لاجتهاده ونظره، فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من من الاجتهاد ذو العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذو الجهل، لأن اجتهاد ذو الجهل خطأ، خطأ على كل حال، حتى لو أصعد فهو مخطئ. لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والاهليه خطأ فلو قال قائل رجل وجبت عليه أو وجب عليه يتاقل رقبه فقال شخص اذهب السجن وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه عاشرة ريالات ووف عشرة ريالات فتعتق رقبه كيف كان لانك فككته من من الاثر من اسس الحبس والفقهه يقولون انه يجوز صرف الزكاه في فكاك الاسير صار فقيهم من ورشه جاهل من ورشه نعم هذا اجتهاد في محله لا في غير محله هي غير محله طيب شخص اخر أفتى انسان أنقذ شخصا من الغرق قال انقذته قال نعم قال هل عليك رقبة؟ قال لي والله عليه رقبة هل رقبة؟ كفاره في قتل أو ظهار أو جماع في رمضان تخلص فك الله أسفك إيش؟ فلأنك أنقذت هذا من الغرق أنقذت هذا من الغرق إذاً فهذا عزق رقبه هل يقبل هذا الاجتهاد لا يقبل طيب رجل امام مسجد قام الى خامسه قام الى خامسه فنبهه المصلون سبحان الله سبحان الله أبأ اصر على ان يبقى كمل الخامسه فلما سلم التفت الى الجماعه وقال انتم تهاد فيكم ما لا فيكم قال الفقهاء إذا, اذا شرعت القراءه حرم الرجوع كيف تلحون علي اني ارجع وانا قد شرعت في القراءه يا جهال انتم اجهل من حميركم تكلم عنها الاسلم ايش نقول هذا نقول هو الجاهل هو الجاهل حقيقه لان الفقهاء يقولون اذا شرعت القراءه حرم الرجوع فيما اذا ترك التشهد الاول أما إذا قام إلى زائده فيرجع ولو كان قد ركع إذا قام إلى زائده يرجع ولو كان قد ركع فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر, لا يعتبر الاجتهاد والأخلاق ولا يقبل لكن المجتهد الذي, الذي فيه اهليه الاجتهاد عنده علم وبصر في اهل العلم فالمعالف يقول رحمه الله كل ما يطلب فيه جزم فمنع تقليد بذلك حتم يعني يجب أن, يجب أن يجتهد الانسان فيه كل شيء يطلب فيه الجزم فانك لا تقلد فيه يجب ان تعرف الحكم من, من الكتاب والسنة وعلى هذا فالعوام الان الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الاخر لو قالوا والله ما نعرف لكن نسمع علماء يقولون هكذا فامنوا نقول على كلام المؤلف ان ايمانهم ليس بصحيح لماذا لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا صح أن يكون عن تقليد لكن هذا القول ضعيف جدا ولهذا قال وقيل يكفي الجزم اجماعا فيما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم وهذا القول هو الراجح وسيأتي إن شاء الله تليل هؤلاء وهؤلاء ومناقص كل ذلك الله آمن نعم كيف كت... إيش ما ما ما كملنا المناقشة لا كمل نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة شرعنا فيها من قبل وهو التقليد وليسها المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك هذه فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد لأن الاجتهاد في هذا الصعب والعامه لا يمكن ان يقراوا كتب الفقه اما مسائل العقيده مسائل العقيده التي يجب على الانسان فيها الجزم الذي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد ام لا بد من الوقوف على الدليل ولا شك ان الوقوف على الدليل أو لا حتى في المسائل العملية لأن الإنسان اذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح لكن إذا لن يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال انه يكفي ومنهم من قال انه لا يكفي ولكن الحقيقه انه لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقيده يجب فيها اليقين لان من مسائل العقيده ما لا ما اختلف فيه العلماء وما كان مختلفا فيه بين اهل العلم فليس يقينيا لان اليقين ما يمكن نفيه ابدا اختلف العلماء مثلا في عذاب القبر هل هو البدن او الروح واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الاعمال او صحائف الاعمال او صاحب العمل واختلف العلماء في الجنه التي اسكنها ادم هل هي جنة الخلد او جنة في الدنيا واختلف العلماء في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياه او رآه بقلبه واختلف العلماء في النار هل هي مؤبده او مؤمده وكل هذه من العقائد والقول بان العقيده ليس فيها خلاف على الاطلاق غير صحيح غير صحيح كثير من المسائل العقيده ما اقول أكثر او يعني في مسائل العقيده ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا لا يزم الإنسان بأن المراد القرب القرب الحسي فإن الإنسان لا شك ينقضح في ذهنه ان مراد ذلك القرب المعنو القرب المعنوي. من اتاني يمشي اتيته هروله هذا ايضا لا يجمن الانسان ان الله يمشي مشي حقيقيا هروله ينقضح في دين المراد الاسراع في في اتابته وان الله تعالى الى الاتابه اسرع من الانسان الى العمل اليس كذلك ولهذا اختلف علماء اهل السنه في هذه المساله هل ها هل هو هذا او هذا فأنت إذا قلت هذا أو هذا لسك تتيقنه سيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هذا ينسى ما شك فيه أنه نزول حقيقة وكما في قول استوى العرش لا يشك أنه استوى الحقيقة فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما مما لا بد فيه من اليقين لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب اطلاقا وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه فمثل هذا الاخير ليس عنده اشكال في لك بل عنده يطيب ها، يكون عنده اشكال واذا رجح احد الطرفين فانما يرجحه بغلبه الظن لهذا <تصفيق> لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقيده مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه لماذا لان الواقع خلاف ذلك ففي مسائل العقيده ما هو فيه ما فيه خلاف وفي مسائل العقيده ما لا يستطيع الانسان ان يجزم به لكن يرجح عنده ارى اليس كذلك اذا هذه الكلمه التي نسمعها بان مسائل العقيده لا خلاف فيه فيها هذه ليست على اطلاقها لان الواقع يخالف ذلك كذلك مساله العقيده بحسب اعتقاد الانسان ليس كل مسائل العقيده مما يسمون في الانسان جزما لا احتمال لا فيه في بعض المسائل احاديث او ايات قد يشك الانسان فيها يوم يكشف عن ساق هذه مسائل العقيده وقد اختلف فيها السلف هل المراد ثاقه عز وجل أو المراد الشدة وعلى هذا فقص طيب إذا نرجع لأنا كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة كل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حكم مما يجب في ان أن نجزن بأن الخمس الخمس مفروضة يجب ولهذا لو انكر الانسان فرضيه الاصلاح الخمس كفر يجب ان نتزن بانها مفروضه وان الزكاه مفروضه وان الصيام مفروض وان الحج مفروض وجوبا هل نقول لا يجوز ان نقلد شخصا بذلك العام لماذا ذكر المؤلف قال المؤلف تمنع تقليد بذلك حكم وعله لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاة في قول أهل الفن لأن التقديد ظن تقليد ظن ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا يقول فلا يقوله فلا إذا عنده جزم ولا لا, لا. التقديد يفيد الظن ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما, ما قلده اذن نقول كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه لان هذا ينافي المطلوب المطلوب الجزم والتقليد يفيد ايش يفيد الظن المطلوب الجزم والتقليد يفيد الظن فلا يجوز ان نقلد قال وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد ولو عن طريق عن طريق التقليل هل وملائكته وكتبه ورسله ولوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم ولكن هل العام يدرك, يدرك ذلك بدليله لا ما... لا يدرك ذلك بدليل ومع ذلك نصحح إيمان ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله، فلهذا نقول قال المؤلف وقيل يكفي الجزم اجماعا يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب فيه فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع، بالإجماع. قال هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم. فقال وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر لماذا نسالكم ها؟ لناخذ بقولهم لاننا نسالهم لاجل ان ناخذ بما يقولون فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وملوم ان الايمان بان الرسل رجال من العقيده ومع ذلك احال الله فيه الى من إلى اهل العلم وقال تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب المقدس اسالهم ليش لماذا لترجع اليها واذا كان خطاها للرسول ولم يشك ولم يشك فنحن اذا شككنا في شيء من امور الدين نرجع الى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقوله إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة ثالثا أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليل والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا نؤطيه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وفع إلا وقال اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وفع فالصواب المجزوم به القول الثاني ان ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل او عن طريق التقليد نعم قال المؤلف فالجازمون من عوام البشر فالجازمون من عوام البشر يعني الذين يلزمون بالعقد ما يعتقدون من العوام عندهم علم ولا لا ليس عندهم علم عوام قال فمسلمون فمسلمون يعني فهم مسلمون وان كانوا لم ياخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد يقول عند أهل الأثر وكذابهم قدوا ههل الأثر إذا كان أهل الأثر يرون أنه لا يجب أن أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن فهو الصحيح بقي في كان المؤلف رحمه الله اشكال قوله فمسلمون وشعر ما اعياهم مسلمون خبر لقوله فالجازمون ودخلت الفاء في الخبر لان الجازمون فيه ال الموصوله لا فيه ال الموصوله والموصول يشبه الشرط في العموم فيجوز ان تدخل الفاء في الخبر اذا كان المبتدا اسما موصولا نهمك الله ومنه قولهم القول النحويين في المثال الذي ياتيني فله درهم الذي ياتيني فله درهم ودليل ذلك في القران انه من يتقي ويصبر نعم إنهم يتقي ويصبر فان الله لا احد ما فيها دليل لان يتقي هذه مجزومه بدليل عقل ويصدق فان الله لا يغمس لكن الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرعا فلهم اجر الذين والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدا الموصول لانه يشير الشرط في العموم ثم قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني في الافعال المخلوقه الاولى ان يقول المؤلف رحمه الله القول الثاني في الاشياء المخلوقه في الاشياء المخلوقه لان قوله في الافعال المخلوقه توهم ان يكون المراد بذلك افعال الله ها؟ ايش في الاثر لا صح في الشرح في الافعال المخلوقه الباب الثاني في الافعال المخلوقه اقول اولى ان يقال في الاشياء المخلوقه لان القارئ قد يتوهم ان المراد بالافعال افعال الله وافعال الله ليست مخلوقه المخلوق هو المفعول وعما فعل فهو صفة الله وصفات الله ليست من المخلوق طيب الأشياء المخلوقة كل الأشياء يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيام والصفات والزمان والمكان وكل شيء كل ما عدا الخالق فهو مخلوق الحمد لله رب العالمين فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق قال وسائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم سائر هنا بمعنى جميع سائر هنا بمعنى جميع وسائر الفاعل مخلوقه من يعني مأخوذه من السور وهو الجدار وهو الجدار المحيط بالبيت وهي على هذا الوجه ما بمعنى الجميع وسائر من السور وهو بقيه الطعام وبقيه الشراب وهي على هذا بمعنى باقي فهنا سائر الاشياء يعني جميع الاشياء جميع الاشياء كما قال مالك سائر الاشياء غير, غير الذاتي وغير من الاسماء والصفات مخلوقه ومن ذلك قول عائشه رضي الله عنه لما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على, س... على راسه ثلاث مرات قال ثم غسل سائر جسده سائر بمعنى لا ان انا باقي ان باقي والله ها وليس كله وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر الخطا اذا كله حظ من النظر فهو معتبر فما في اجماعه السلف مثلا فهو غير معتبر هذا معتبر لكنه مرجوح كلمه المعتبر معنا هل يعد خلافا خارقا للاجماع او لا هذا معنى المعتبر ليس مع المعتبر ان لا ننظر انه ينظر فيه يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجع ولا مرجوع لكن لغير معتبر معناه اننا لا ننظر فيه اطلاقا لانه غير معتبر لا قد يفيد الظن لكن طريق يقين في طريقه يقين لكن, ما لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظنا قد يكون يقين هنا نعم أعتقد. كيف؟ ما أعتقد شيء اذا معنا عنده شك ما أعتقد لا هذا ولا هذا لازم أعتقد هذا ولا هذا واللي يبقى متردد وإذا كان هذا الذي هذا يسعه فلا يكون لفظانة سلة وسهل ما أظن أن أحد ما ينقدح في ذهن رجحان احد رجحان قول على قول ما أظن لا أبد أن يكون عنده ترجيح إما بحسب القائل وإما بحسب ما سمع من الأذلة كان عنده شيء نفهم أو حسب ما تطمئ نفسه إليه لا الخلافة هنا ما هو في صلب العقيدة ما هو في هنا كلهم مثلا مؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها لكن خلاف هل تبقى أم أو لا تبقى مثلا كلهم يؤمنوا بأن الرسول رأى ربه لكن هل رأاه حقيقة أو رأاه بفؤاد واطم نعم يعني مثلا لو شك إنسان في وجود له وكام لكن مثلا المثال اللي فيها الخلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن في قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند اخرين ايش أيه؟ نعم. اللي هي؟ إن. هذا فرق بين هذا وهذا الصفات على سبيل العموم بمعنى ان لا نثبت الصفات اطلاقا كالمعتزله او لا نثبت لما دل عليه هذا طريقها غير سليم هذه منكره أول المخالف لطريقة السلف والشيء الثاني ان هذه تنقض العقيده على عقل ما في الصفات اطلاقا فرق بين ان نقول ليس هناك صفات او نقول هل راه بفؤادها او هذه مساله جزئيه ثم خلاف في صفه هذه المساله فقط قل مالب رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا يجب أنه لا يفاول له لا ولا يكذب ولا يتعطيه وإنما كما جاء. كما قال السبب صلى الله عليه وسلم كما جاءت هل يريد المؤلف اننا نمر لفظ فقط ولا ما لا مرها معنا كما اتى لكن هل يفيد إثبات المعنى لأنها ألفاظ بالمعنى لانها لانها مفوح جاءت لمعان فامرارها يقتضي أن اش ان نور رلاقا له معنى طيب قول مؤلف نارث اولى حمد من غير تاويل ما ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف هذه التحريف أما التأوير المطابق للمعنى المراد صحيح فهذا لا ينفع طيب ما معنى قوله غير فكري الأخ يعني من فكني في كفية يعني لا تفكر بالكيفية نعم لأن هذا يؤدي الى مفاسد يقول مالك رحمه الله ان الجهل مستحيل على الله هدايه الله فما هو الدليل الدليل لا عليه شيء في على, على الورش الصحيح ان الله لا يخفى عليه شيء في السماء لا في الارض ولا في السماء نعم في الارض ولا في السماء اي حاجه طيب في القران ما ماجي طيب <تصفيق> الدليل على استحاله العكس نعم <تصفيق> اليان نعم حسن الدليل على استحاله الموت قوله الذي لا يموت الدليل على استحالة العمل فهد <تصفيق> نعم. البصير لهذا العلم الآن ما لا يخفى عليه يعلم نعم صلى الله عليه وسلم على الدجاج انه من إن عن البكمه نعم الدلاله انه فالعمى أولى. من اولى طيب هذه الاحاد هذه الادله التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع هل لها دليل عقلي تمام مفتنا مفتنا. الجهل والعجز والموت والعمر نعم منزه عن النقص لو ب... لأنه ولو كان نقصا لنصرح أن يكون ربا ها؟ ما هو الدليل على أن من جاد اتصافه بالنقص لن يصرح أن يكون ربا قول الجواسر عليه السلام لا أبليش نعم ما معنى قول المؤلف كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حكم ثاني كل شيء يجب على الإنسان أن يسمى فيه، فإن فإنه لا يجوز أن يقلد فيها غيره. مثل كمسائل التوفي. طيب على هذا الرأي كيف تكون حال العوان؟ حال العوان أن هو لابد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال العلم في المسائل الاستقادية وعليه الاستقادة. وهذا صعب بالنسبة للعوان لأنه يستطيع أن دعنا من صاحب ولا سهل على رائع المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بلش تعبر عنه بنفسك القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد صح حارف. القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقريب لان هذا هو الذي يقدرون عليه تمام هذا القول ذكرنا انه هو الصحيح والله اعلم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الاشياء غير من مخلوقه من العدم من العدم مخلوقة من ربنا من الحلم فمل من أسمى عليها بالكلم ورثنا يخلق يخلق السياج لغير ساج ولا استراد لكنه لم يخلق السقراط كما, كما, كما, كما, كما بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله قال أبرز ثاني في الأفكار المخلوقة تقول إن الأولا نقول في الأشياء المخلوقة من أجل العيان من عجل يشمل الأعيان والأفعال والاوصاف أردتم ولا؟ لا لو قلنا في الأفعال مخلوقه اختص بالأفعال وإذا قلنا في الأشياء المخلوقه شمل الأعيان والأفعال والأوصار فمثل الآية هو عين وفعله ها. لا فعله فعل فطشوا أكلوا شربوا هذا فعل أوصاف فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال فإذا قلنا في الأفعال اختص بها الأشياء المخلوقة الأشياء الموجوده الأشياء الموجوده إما خالق وإما مخلوق فالخالق رب العالمين عز وجل خالق رب العالمين والمخلوق ما سواه ولهذا قال المؤلف وسائر الاشياء غير الذات اي ذات الله وغير من الاسماء والصفات ما في غير وغير ما زائده من اجل الروي او من اجل الوزن من اجل الوزن وغير من الأسماء أي أسماء الله والصفات يعني صفات الله مخلوقة هذا خبر مبتدأ يعني قوله ثالث لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما وظل من أسمى عليها بالقدم ظل يعني تاه وضع عن الطريق المستقيم ومن أثنى عليها أي من وصفها في القدم <تصفيق> يقول من رحمه الله سائر الأشياء أي جميع الأشياء فسائر هنا بمعنى جميع ولا صح ان تقولون بمعنى باقي وقول الأشياء يعني من الموجودات غير رأي الله وأسمائه وصفاته طيب لن نذكر أفعاله أفعاله من صفاته أفعاله من صفاته لن نذكر كلامه كلامه ايضا من صفاته طيب إذا ذاك الله وأسمعه وصفاته غير مخلوق وما عدا ذلك فهو مخلوق هل آدم مخلوق بعد أن لم يكن والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم تكن وهذه المثلة ظل فيها من ظل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية ولهذا يقول إن المادة لا تثنى فليست معدومة من قبل ولا تثنى من بعد وكل هذا ضلال كل هذا ضلال لأنك إذا قلت بطدم الأشياء وأنها لم تكن حادثه أشفقت بالله أشرت بالله وجعلت لله شريكا في القدم وهذا شرك ولكن هل هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا نعم قال بعض العلماء نعم أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل لانك لو لم تقل بذلك لزم ان تجعل المفعول قديما فانك اذا اثبت لله فعلا فلا فعل الا بمفعول وحينئذ يلزمك ان تقول بقدم المفعولات تقدم المفعولات فتقع في الظلام ولهذا اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المساله فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل وجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى تعد مرة ما يبقى إلا الله عز وجل وهذا مذهب الجهمية قالوا بأن الأشياء لا تدون لا تدون كما أن لها ابتداء فلها انتهاء وقال بعض منهم فلتفن الحركات دون الذوات. حركات الحي تقل دون ذاته فيبقى الناس كانهم اثناء كانهم اثناء وهذا مذهب العلاف من المعتزله وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية فقد قال له على زعمه ان الانسان من اهل الجنه اذا رفع الى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء، جمد جمل علمه عليه، وبقت الفاكهة بيده لم تصل إلى فناء، إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين، وإذا كان على اهله من الفرعين أو من من نساء الجنة الدنيا، وأتا وقت الفناء وقت فناء الحركات. وهو على اهله تقي لاصقا بهم الى ابد الابدين هذا كلام معقول هذا لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون ضحكا هذا اذا هذا المذهب يا يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء وبنوا على ذلك ان الجنه والنار كثنيان ولا يبقى شيء أبدا السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما كلها يفعل فيه. هذا القول القول الثاني عكس قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له فطردوا المساله من الوجهين المسألة من الوجهين. يعني قالوا اذا كنا نقول بامكان تسلسل الحوادث في المستقبل وان الجنه والنار باقيه الى عبد الابدين فكذلك في الماضي كذلك في الماضي وقال اخرون زعموا أنهم ام السنه التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل ما معنى في المستقبل يعني في الزمان الاخر فالجنة والنار لا تفنى وما فيهما لا يفنى وأما في المستقبل الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث. قديمك كقدم الله قديمك كقدم الله وهذا شرك وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب في السنة وجماعة والقول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد وأما التسلسل في الماضي، ففي الدواعي المستحيل. في الدواعي مستحيل. يعني بمعنى أن نقول هذا هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة. فهذا مستحيل. لأن ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله. لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض. لأن المصلي يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي <تصفيق> لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل لأنه باتفاق العقل أن المفعول مسقوق بالفاعل لأن المفعول نتيجة إيش؟ فعل الفاعل وفعل الفاعل وصف له ولا بد ان يكون منصوب سابقا على الصفه ثم المفعول بعد الصفه يعني عندنا مفعول وفعل فاعل المفعول لا شك متاخر عن عن فعل الفاعل وفعل الفاعل متاخر عن عن الفاعل فاذا لا يلزم من قولنا في قدم الحوادث ان تكون قديمه كقدم الله وأن تكون شريكة لله في الوجود وهذا, ذهب وهذا هو الحق الذي ذهب اليه الشيخ الإسلام بن ثمية رحمه الله وقد عليه خصوم تشنيعا عظيما شنوا عليه وقالوا هذا قول فلاسفة وهذا قول باطل ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون ليش مساويه للفاعل لانه بضروره العقل ان المقبول لا بد ان يكون مسبوقا بفعل والفعل لا بد ان يكون مسبوقا بفاعل وهذا هو الحق طيب اذن قول المؤلف ظل من اثنى عليها بالقدم ان اراد من اثنى عليها بالنوع فليس بصحيح ان اراد من اثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا وظلم من أثناء عارف يقدم انتها ضمن الوقت نعم نعم أين نعم صحيح لن يكون شيء صحيح لأنه لو كان شيء مع الله لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله نعم. <تصفيق> اي نعم لكن, يق... من لكن ما يق في قدم الله؟ إلا ما ما في شيء. لأنه لو كان شيء مع الله، لأن لفظ الحديث ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء معه. في بعض الأفاض ولا ولم يكن شيء قبله. كما جاء في الحديث. كما جاء أنت الأول فليس قبلك شيء. وعلى الأفضلين لا, لا, لا تناسب لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله لأن الشيء هو المفروض والمفروض لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا ها؟ ها؟ لا نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث وهذا البحث لأن لم يرد مبينا على وجه طاطع في القرى والسنة أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا العالم وأصدق. ما ما يُلام الأسان؟ نعم. لكن ما أنت معناه الصحيح لا, لا. هو الحديث أول ما خلق الله القلم. نعم. هل يكون هذا مثل الحال أو؟ فالحل. أعني أعني حينما حينما خلق القلم هو يفعل أو إنه أول ما خلق. الحمد لله. يعني لكم الله والسبحان. نعم. أقول هذا معناه الصحيح إن المعنى إن, إن القلم أمره الله عند أول خلق. لا. لما الماء واذا جاء اللفظ هذا إن أول ما خلق الله القلم فقال له هذا اللفظ يتعين ان يكون المادة اول ما خلق الله القلم بالنسبه للمخلوقات المعلومه لنا هنا نعم هذا تكون الاشياء كلها نعم يعني المخلوق كل كل المخلوق في في ذات وتكبير الله تبارك وتعالى بالحلاق خالد لا إكتشاف نعم صحيح نعم نعم المفروض شيء من المفروض لا بد يكون موجود القاتل كله نعم والسناوات ما بصحيح ما بصحيح قولهم قولهم ما بصحيح فخلق السماح بلا شك لسنا غير موجود قبل السنا ما يخالف في حين في خلق انت نعم لو قلت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل عشان فسنق عليها الظرف اما خرق الاصطناع بمنع اوجدها وانشاها ما في مانع ان يقع على معدوم فيكون الخلق هنا يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئتها كما لو قلت بنيت البيت بنيت البيت بعدما انتهيت من قلت بنيت البيت واستور البيت وشراب مفعول به معنا وفينا انشائه ليس مبين احد فلسفه ما لنا فلسفه كما قد تسمع جاجاتا ولا ترى طحنا ها هل مساخه هل في خلط الكلام امي ابيك الفراخ لا يرون خدمها بالعين يرون مثل السماوات قديمة والفراخ قديمة هه يعني هل بحثوا بها ما اظن بحثوا بها لكن ما احتاج الى بحث لان كذا علمت ان الله لم يكن لم عليه زمن من الازمان يكون معقرا لا نهايه الامر لكن هل أبعال علمنا كل ما علمناه ما عنده ولا شيء لا يكتفي لا على محمد وعلى وصحبه <تصفيق> سبق لنا أنه ليس الوجود إلا خالق ومخلوق وان الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزل موجودا وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع ليس هناك شيء من المخلوقات يكون ازليا ابدا ما من مخلوق الا وهو ايش حادث بعد ان لم يكن السماوات والارض والجبال والشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم ولم يقل احد بقدمه الا الفلاسفه الفلاسفه الذين قالوا بقدم العالم وان العالم لم يزل لم يزل ولا يزل. لم يزل ولا يذل ولهذا يقولون ان الماده لا تفنى كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك، شرك مخرج عن الملة. من يدعي أن مع الله شريك في الوجود فهو مشدد. وهل هذه المخلوقات أبدية؟ نقول فيه تفصيل. منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي. يعني له مده ثم ينتهي فمن الاشياء الابديه الروح فان الله تعالى خلق الروح للابد ولا يقال ان الحيوان يموت فتفقد روحه لان موت الحيوان ليس فقدا لروحه ليس فقدا لروحه بل ها مفارقه, مفارقة روح للبدن اللهم الا الا روح من لم يخلق للابد فهذا قد تفنى وليس عندي في ذلك اثاركه من علم لكن هذا هو الظاهر مثل ارواح الحيوان ارواح الحيوان سوف تعاد في اجسادها يوم القيامه كما قال الله تعالى ويد الوحوش حشرت ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح وارواح المكلفين يعني بني ادم كذلك بني آدم والجن يعني بني آدم والجن كذلك الحور والولدان الذين في الجنة هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا من جهة الأبدية ها؟ ايش في تفصيل منهما ما خلق على انه ابدي ومنه ما خلق على انه امدي يفنى ويزور طيب يقول رحمه الله مخلوقه لربنا من العدم وظل من افنى عليها بالقدم معنى افنى عليها اي وصفها بالقدم نعم ثم قال وربنا يخلق باختيارك من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سداء كما اتى في النص فاتبع الهدى هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية كما قال الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال وهو على جمعهم إذا شاء قدير يعني اذا شاء جمع جمعه فهو قدير عليه لا لا لا يعجز وليست المشيئه هنا تابعه القدره يعني انه قدير اذا شاء لا بل هو يجمع اذا شاء الجمع فانه لا يستعصي عليه بل هو قادم عليه فالله تعالى يفعل باختيار